طبعا فيه أجرا إن شاء الله الذهب إذا كان فيه مشقة وأجره أكبر ويقول كل ما أردت لغيت الجهاد من الجهاد لأن أردت أن تأتي خواطر وأشياء تقول أنت أحيث الله وهو حياتك مصدر على التزداد من الأمام والعبادات وأنها نشأت إسا جهن الغزر فهل ما يقول من عمل الشيطان كل حال الإنسان الذي وقع عنه سيئاً من المراسل أخطأ نحن عليه أن يستغفر الله ويكون سواء عن غزة أولاً يغزر أو, أو أقر وهو الغزر كما سمعنا النفيذ الأجر وأنه يكثر ما وقع من الإنسان من الذنوب إلا خطة الآدميين فلا يلتكف الإنسان لها به الوسوسة بل إذا كان عنده رغبه واستقامه الله سبحانه يقويه ويتقبليه الاثر الذي يقول لا تركب البحر الا حادا او هاجئا هذا هو حديث مرفوع ماذا يدل عليه هذا الاثر في هذا الاثر يدل على ان سفر البحر فيه خطر وفيه مشقه فنهي ان يركبه الانسان الا لضروره التعظيم الانسان للامواج ويتخفف السفن ونحو ذلك الذي هي خطر الغرض فمن اجل ذلك نهي عن ان يركبه الانسان الا مجاهدا او خازا او معتمرا لكن خفت المؤونه في هذه الازمنه يوجد الآخرة سأطلح السنة رغمية السنة رغمية السنة قوله وتنمه الله عنه من السبيل لذلك جماعة السبيل على خروجها أنه مجهور استجدان لذلك وحل خروجهم ذلك يؤدي مرامقة يقول على كل حال خروجهم ولماذا يفقصوا فيه ما يقول يبطلون لذلك أنهم يتمون أناس من الذين معهم تطرف أو نوع من سيئة أو قصور في إجادة حتى يشاهدوا إجادة الآخرين وإجادتهم ويتحمسون ويعملون كعملهم. هذه فكرة في جماعة السبيل وأن سعد الفكاهن لهم. بأربعين يومًا أو بأربع عشرًا أو بيوم سبوعًا أو بيومًا أو بيومًا وهذا أفضل ذلك هذا كل خال الذي يحب أن يعمل الأعمال خيرية يمكن أن يعملها ولا يخرج. لم يخرج معهم ولا ما غيرهم وسوف جدوائهم هذه القطر لهم الإيمين غير المسافرين ينظم معهم ويكثر لمجالستهم ولمجالستهم يكثر خالف إنساء الله ما يعني ما يعني ان هي ندم لا تكون مرغيه اذا ترى ما كان يبقى يوم لا ساعه الا كنا لو جاء مثل تلك ساعه ان قاتل اي هي ورجع ورجع الله, الله على الله عليه ورجع رضاه من ذي ذنبه من يومه ولم يجدون فإن لا رضى منفس فلا يكولو لغيلته لنيته دام من هذا من هذا النفس دكولو علمه هو كله جالس مرابع إما هذا فإنه هو مقاتل تلقى العدو وقابله وقاتله. وقاتلهم كل الذي يخذوه لو ساعة له اجر كبير فغرضه عند دخل حومة له اجر كبير وعيشاً لها تطلبة مليكاً ما قزواً هو الجهادة يقول أهل الجهادة أخذوه من شبائر لا غيرها تمجانه الحديث لكن لا حسن نيه ان يكون قصده ان تكون كلمه الله هي العليا ودينه هو الظاهر فيظهر الإنسان ما وقع كما تموت لطلب من الشيخ عبد الرحمن الجلسمي قال وفق الوالدين اذا له الامور التي امنها اذا كان هناك هنا طائره او مدفاه لا يعرف استعمله الله وحده بل يعطي والديهم ويجاهد على كل حل اذا توقف المسلمين على شخص معين أنه هو الذي دمبر عن السعب بشؤون المسلمين العامة التي يحتاجون إليها وتتوقفه ما في الحسن عليها فإنه يجلمه أن يبعى للعلكة ولو لم يتمح أدواه ثم هذا السعب كائمه أن الحسن المياه يكون أخبر ما يعرفونه يكون أخبر العظيم أنه يحبه لله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 من قبل ثلاثين سنه او اكثر عندما كانت فرنسا مخاطرة للجزائر ولبابع البلاد المغربية انهم كانوا يضيقون على المسلمين وكان فيما يتحسنون يكون عندهم أشياء يدخرون فيها هي وكان الكفار من فرنسا إذا قبضوا على المسلم ضربوه بإبرة يسمونها اترمزح هذه الإبرة تزيل منه صفه الخوف فيبقى ليس معه اي خوف فيخبرهم بما كان عند المسلمين يدلهم على بخائر المسلمين يدلهم على قواتهم فيكون بذلك لذلك ويهجمون على اماكن المسلمين فأسألوا أو أرسلوا فتوى للمساء أخنا وأجابهم سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله لأنه يجوز لمن قدر عليه وعرف انه في نهاية مقصور أن يقتل نفسه وجود له أن يمتحى ما كانت نهايته القتل كله لأنه أنه قبل القتل سوف يعذبه ويعذى وقبل القتل سوف يضطع المثيلين بحيث أخباره من الدخاراته ذلك فلهم يعني الحال حال أن يمتحى ولا يبقل في من قاتل مسيح لأنه أراد بذلك إراحة أسئي من شيء متحقق لنزال من متحقق هذا الذي فإذا كان كذلك فلا إلا الى الله الرحمن الرحيم <divor> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمسلمين جرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين قال تعالى: "ومن يولن يومئذ وجهه لله متربصا فبأي دين يقرون" وقد نهى فَقَدْ الله الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم انفرادا من الجهل والتباهي والتحرط للكذال او انقلا من ضيق أن الى سعه او من سفل الى بحديث ابن عمر رضي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القلاة البديس فقلنا له نحن فرارون فقال لا بل أنتم العسارون أنا سئت أنا سئت كل مسلم رواه الترمذي وعن عمر قال أنا سئت كل مسلم وقال لو أن أبا أبيدة تحيل ذي لي له فيها وكان أبو أبيدة بن يراث رواه الترمذي الله الحمد لله والصلاه والسلام على محمد المسلمون في الاصل ان لهم النصر من الله إذا وثقوا بذلك لأن الله معهم متى صبروا واحتسبوا فالله ينصرهم والأدلة على ذلك كثيره وَلَا قَوْلَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنْ يُذَنَّ لِلَّهِ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ هَلَكَهُ إِنَّمَا أَنَّهُ كَانُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَنْصُرُهُمْ بِذَلِكَ جَزَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْبُرُوا وَعَذَّبَ اللَّهُ عِبَادَ الْأَوَّلِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ والعلو يوزن منه الغنبة فإذا كانت الغنبة لهم فعليهم أن يصبروا ويصابروا لكذلك ذكر الله أن له العزة لقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فإذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أن كانوا فان عليهم ان يصبروا حتى يعزهم الله تعالى وقد امرهم الله بذلك في عده ايات كقوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وتقرق نصر الله تعالى لأهل بدر معتين المشركين ثلاثة أضعافهم ومع ذلك ثبتهم الله وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخضر بأن الرؤب يقذف في قلوب أعدائه من مسيرة شاهر نترت بالرؤب يختلف أهل هذا خاص أمته أو عم لأمته ولكن متى كانت أمته سائرة على نهجه فإن الله يقضحوا في قلوب أعدائهم الرعب وإذا لن يسيروا على نهجه يقضحوا في قلوبهم هم الرعب كما ورد في قوله عليه السلام بسم الله الرحمن عليكم يا اهل منان فناتهدا على قصاتها اكله ان الذين ياكلون الطعام فتدعون من هنا ومن هنا ومن هنا فتدعى الامم من شرق وغرب من وجنوب عليكم انتم المسلمون وغيركم قل وغيركم قل اكثر منكم قال يا رسول الله امل قلتي لنا قال انتم معهم ايضا كثيرا لكنكم غذاءكم وغذاء السائل تنزع ان هذا من قلوب أعدائكم ويوقع في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهه الموت فاذا القي في قلوبهم الوهن جرئت عليهم أعدائهم وسلطوا عليهم اذا اعطاني من يعرفون سلطت عليهم من لا يعرفوني لكن يشاهد أن المسلمين كلما كانوا أقوى إسلاماً وعقيدةً وإثباتاً ورسوخاً في الإسلام إذا تمسوا كامل به إذا لهم النصر والتمثيل فالصحابة في أول الأمر قلت أن يهبط لأسرة أنهالهم قال الله تعالى يا أيها النبي حذّظ المؤمنين على القتال إيّكم لكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيّكم لكم مئتين يغلبوا ألفا عشرة أبعاث عشرة أمثالهم ألف يغلبها المئة إيّكم لكم مئة يغلبوا ألفا عشرون يغلبوا مئتين عشرة الأبعاث ثم وبعد ذلك خفف الله عنهم لقد استقبلوا هذا الكيان الواحد يهبطوا بعشره كجثث بده يذهبون بهم كل جانب فخفف الله عنهم وأمرهم بأي يصبروا لمهلهم يقول تعالى الان خفف الله عنكم وعلمنا ان فيكم ضعفا فايكم كلكم يشون مئات صادرة يغلب مئتين هو أن يكون ألف يغلبوا ألفين فذياذا وعد بأنهم سيغلبون وذكر سبب الغلبة بإذن الله والله ما صبري، يعني بتوفيق من الله لكم إذا صبرتم هذا الشرط وهو الثبات والصبر على هذا يلزم المسلمين أن يثبتوا لمهليهم لا يجوز لهم الهرب من مهليهم إذا كانوا مئة يثبتوا لمئتين يجوز أن ينهجموا إذا كان العدو أكثر من مئتين أن يكثر من مهليهم ولكن لو صبروا لقواهم الله وقد صبر الصحابه لاكثر من ذلك نشعر قصه مؤته غزوه مؤته ان الصحابه في ثلاثه الاف والذين اتوهم من الظلم مائتا الف مئتان ومع ذلك صبروا وقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلوا من المشركين خلقا كثيرا يعني قتلوا عشرات الألوف هم ثلاثة آلاف قتلوا منهم عشرات آلاف عشرات الألوف حتى خاضوا في الدماء ولكن قتل رؤساءهم الذين هم زيد هم جافر هم ابن رواحة كما هو معروف بعد ذلك لما أن تولى عليهم خالد وكان منهم ابن عمر انفصل انفصل منهم يعني انفاز من المشركين شيئا فشيئا ورأى أنه لا قوة له به انفاز منهم قليلا قليلا ثم رجعوا رجعا بمن نوعه ولم يتبعهم المشركون لأنهم فرأوا صبرهم وجلدهم ومع ذلك عدوا هذا انهزاما وخافوا أن يدخلوا في الآية التي في سورة الأنفال إذا لقيتم الذين كفروا الزخفاء فلا تولؤهم الأجبار ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لكتال أو متحيزا إلى فئه فقد ذاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير خافوا أن تنطبق عليهم هذه الآية لما وصلوا إلى المدينة وأقبلوا إليها خافوا أن يكونوا من الذين وجب عليهم العذاب فقالوا إن سوف نسأل الغسول ونخبره فهل لنا من توبه فلن أصبح تعافظ ولهوى تعرفوا وقالوا نحن الفرارون فقال لا بل أنتم العكرون يعني الذين يعني رجعوا من حال إلى حال ولم يطبق عليهم انهم من الفرارين ثم بسرهم وقال أنا فئة كل مسلم يعني كأنكم إن حزتم إلينا إلى فئتنا الآية أو متحيزا إلى فئة فكانه بيستغل فئة أنها لو كانت بعيدة فإنه إذا كان كذلك يصدق عليه أنه قد تحيز إلى فئة الاصل أن الله عذر إهلين المتحرف المتحيز متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة المتحرف هو الذي يظهر العدو الانهزام حتى يلحقه ثم يكر عليه فان كانه اطلق هذا عليهم فانكم اظهرتم لهم الانهزام ومن عزمكم ونيتكم انكم تعكرون يعني ترجعون اليهم التعكير بمعنى الرجوع والمراجعه فاذا مثلا اقبل المشركون وظهرت يعني قوتهم ثم راوا المسلمين وهابوا منهم ولم يتجار المسلمون على الدخول في المعركه لقوة المشركين وأحبوا أنهم يتبعهم منهم أفراد أظهر هذا الانهزام أو أظهر جماعة أنهم انهزموا فإذا أظهروا ذلك فرح الأعداء وتبعهم أفراد منهم عشرة مئة ألف تبعوهم فإذا ابتعدوا عن حصونهم وابتعدوا عن أماكنهم كر عليهم أولئك المؤمنون وقتلوهم فيسمى هذا تحرف متحرف القتال انحرفوا ثم رجع هذا من جملة التحرف وقد يكون التحرف هو ان ان ينهزم قليلا ثم يرجع وكل ذلك لاجل اطناع العدو ثم القتال مرة ثانية اما التحيز إلى فئه فإذا كنت كان هذا في الميمنة ورأى أن الميسرة عليهم نقص فتحيز هؤلاء العشره أو الألف إلى الميسرة حتى يثبتوهم فلا يقام لهم من هزمين بل انما قووا جماعتهم ورفقتهم الذين خافوا عليهم الانكسار هذا مستحي إن هذا من طائفة من جهة إلى جهة ومن جماعة إلى جماعة وهكذا لو كان هناك جماعه كثيرة يقاتلون ولكنهم في أمامهم عدو مفصل وهؤلاء عندهم منعة وقوة ولا يخشى عليهم فانحاز وتحيز من هذه الطائفة عشرة أو مئة أكثر إلى ذلك الى تلك الطائفة ليقاتلوا معهم تحيزوا إلى اعتبروا تحيزوا متحيزين إلى فئة لكن هذا الحديث يدل على أن التحيز إلى فئة ولو بعيدة أنه يعذر بذلك فإن الرسول عليه السلام عذرهما قد مهزموا من الشام إلى المدينة وقال أنا فئتكم أنا فئة كل مسلم أنا فئة المسلمين لذلك بعضهم طاعن في هذا الحديث الذي في الذي رواه في هذا الحديث وقال إنه يعني غير صحيح وغير موافق نلحظ كيف انه فئتهم مع بعد ما بينهم على هذا ما يكون لأحد ما يكون لأحد نوم كل من شاء قال أنا الهزنت إلى أهلي واهلي فئتي ولو كانوا بعيدين ومثله أيضا قوله في أبي عبيد أبي عبيدة أنا فئته لو حازم حاز إلي لقوله إن هذا أيضا لن يصح وعلى كل حال لو قدر أنه, إنه صح فقد يكون خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام حيث جعلنا سئة لهما وإلا فالأصل أن الحكم باق على عمومه الآية يهو عيد شديد وعيد لمن انهزم وعيد لمن هرب من ساحه القتال وعده بقوله فقد باء بغضب من الله ولا شك ان الغضب نتيجته العذاب وماواه جهنم وعيد من النار انه من اهل النار ومن فر نصيب والذي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا رد هذا من من كبائر البلوء من الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله يوم قال الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغازلات المؤمنات التولي يوم الزحف هو الانهزام في مقابلة المشركين وثمي زحفا اخذا من الآية اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي متقابلين مت... متصابسين هم يزحفون إليكم وأنتم تزحفون إليهم الزحف في الأصل هو المشي على القدمين أو نحن على الأيدي والأرجل أو على المقعد أو نحوه وثمي زحفا لأنهم كأنهم يمشون رويدا ولكن في هذه الحال كما ذكرنا يصبح القتال هربعين على من حضر الصف ويحرم عليه أن ينهزم لغير هذه الأسفل فإن زادوا على مثلي إنجاز بمثوم قوله تعالى الآن خطط الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم, فإيكم منكم مئة صادرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين فقال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثه فما فر يعني فرار محرمات نعم اذا كان العدد اكثر من اهليهم فقد يهربون خوفا على انفسهم وذلك لانه قد تجري العاده ان الاعداء يكونون معهم عدة ومعهم قوه ومعهم عدد والمسلمون دون ذلك فيخشون أن ان يتغلب عليهم المشركون ويقتلوهم ويستأصلوهم فهم يقولون لا بأس ان ننجو بانفسنا الى ان نتقوى عليهم مرة آخر أخرى ثم نرجع عليهم فالانهزام في هذه الحال لعجله النجاة بالنفس قد يكون مباحا إذا كانوا أكثر من مثليهم لمنهم هذه الآية فإذا صبروا واحتسبوا فإنهم مع الاحتساب ينصرهم الله ولو كانوا قليلا ولو كان عدوهم, عدوهم أضعاف أضعافهم وإذا خافوا من الفشل فعليهم أن يعني جاز لهم فينئذ أن يتحصلوا والوقائر شاهدة بأغاث ذلك في غزوة حنين المشركون قليل يعني يمكن أنهم أربعة آلاف وخمسه آلاف حوازن والمسلمون هنا عشر ألفا ومع ذلك انهزموا إلا من ثبته الله قال تعالى هم وليتم مدرين ثم أنزل الله سكينه الذين هبتوا قلة قليلة والذين هزمهم الاكثر ثم مع ذلك انزل الله النصر على الذين هبتوا هبتهم الله انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنوده نصرهم الله بالجنود وفي منشور ايضا في قصه او في وقعة اليمامه ان الصحابه قليل مثيلنا ما يمكن أكثر من مئة ألف أكثر من مئة ألف والصحابة الذين هبتوا يمكن أنهم فلسة أعلاف من المهاجرين والعنصار الصند ومعهم أربعة آلاف من الأعراب الذين ليسوا ثابتين مجموعهم سبعة آلاف إلى مئة ألف اعدادهم هائلة ومع ذلك وصبروا إلى أن كانت لهم الغلبة فعلى كل حال إذا صبروا نصرهم الله وإذا انهزموا عدوهم كثير فلا لوم عليهم والحجرة واجبة على كل سنة الاجتان يظهر دينه بمحل يغلب فيه خصم الكفر والبدع المظلة لحيث يمنع من تعب الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا بإيفاء وواجب وكذا إن خاف الإجراء على الخبر لقوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وعن صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين ظهري مسركين لا تراء نارهما رواه أبو داود والترمذي وعن معاوية وغيره ماركوا لا تنقطع الجزرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود وأما حديث لا هجرة بعد البتح أي من مكه ومثلها كل, كل بلد فتح لأنه لم يبقى بلد فتح نتكلم هنا على الهجرة لأنها فيها نجاة الإنسان بدينه وسلامته على معتقده وتمكنه من عبادة ربه وفي حينما يتمكن الكفر والشرك في بلاد من البلاد التي كان أهلها مسلمون يبقى المسلمون مضطهدين وأذل فعليهم الفرار عليهم الهرب والنجاق بأديانهم وبأبدانهم أيضا بأديانهم لأنهم إذا باقوا بين المشركين استتنوا وبأفدانهم لأنهم إذا أظهروا الحق عملوا به يتعرضوا للحبس وللضرب وللقتل لأجل ذلك تكلم هنا على الهجرة معروف أن الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وأنها باقيه لن تنقطع باقيه الى ان تقوم الساعه في هذا الحديث لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها فدل على ان الهجره ليست منسوخه لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد للهجرة موضع جاء رجل يبادع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فقال وإي حكى إن الهجرة قد نضاك لاهلها ثم قال له أسلم وأعبد الله ولو من وراء الجحاء وما ذكى إلا الاستثباع بالأمن وانتشار الإسلام لما أسلم أهل مكة قال لهم لا حجرة بعد الفتح لا حاجة أن تهاجروا معلوم أن المهاجرين من الصحابة أنهم حازوا أجرا ولأجل ذلك يذكرون مع السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين هو الأنصار يقدمهم لأنهم هجروا بلادهم مع حبها في النهوز وهجروا ديارهم وأملاكهم وأوطانهم وهجروا أهلهم وعشائرهم وهجروا أموالهم وتركوها لله ونجوا بانفسهم على اديانهم وتكبدوا المشقه وخاطروا بانفسهم حتى وصلوا الى بلد امنوا فيها فمنهم من هاجر الى الحبشه حيث تمكنوا هناك من العباده ومنهم بعدما اسلم اهل المدينه من هاجر الى المدينه والكل مهاجرون فنقول الهجره باقية لم تنقطع والذي انقطع انما هو الهجره من بلاد اسلام الى بلاد اسلام بمعنى انها ليست هجره ولكنها انتقال لغرض من الاغراض فاذا انتقل انسان محلا من الرياض الى القصيم ما يقال انه مهاجر يعني جميع بلاد إسلام أو انتقل من الرياض إلى مكة أو إلى المدينة ما يقال إنه مهاجر ولو كان مهاجرون إلى المدينة ما يقال إنه مهاجر ولو قصد عملاً صالحاً أثيد على قصده لو قال مثلاً أنا قصدت أن أجاوض في الحرم قيل أنت على قصدك أنا قصدت أن أصلي دائماً في الحرم النبوي الذي فضاعه من صلاتك إلا أنت على قصدك ونيتك لكن ما يسمى فعلك هذا هجره لأن الهجره إنما تكون على من ضيق عليه وشدد عليه في الأمر فأما ما دام أنه ما دام أنه, أنه متمكن في كل البلادين من عبادة ربه فانتقالهما يسمى ما هجرة ذ ذكر الله الذين لم يهاجروا أنهم معذبون هذه الآية التي سمعنا في سورة النساء إن الذين توسعهم الملائكة الظالمين أوفتهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم قالوا إن هناك ناس كانوا قد أسلموا بمكة وبقوا مع أهل مكة وهاجر المسلمون إلى المدينة ولن يهاجروا واستنفرهم المشركون في غزوه بدر فقتل منهم اناس فعلنا المسلمون وقالوا قتلنا اخواننا فلما كان كذلك عذر الله القاتلين وقال هؤلاء ليسوا اخوانا لكم ما دام انهم لم يهاجروا ما دام انهم خرجوا مع المشركين ما دام انهم قتلوا في صفوف المشركين فاسلامهم ما افادهم حيث انهم وكانهم ذقوا على كفرهم لماذا لم يهاجروا فهجر الله المستضعفين الذين لا يستطيعون فقال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ليس لهم حيلة على التخلص من هذا البلد اما انهم قد ضيق عليهم ومسكوا أو أدعوا سجولا أو كلما هموا باستعفال قبض عليهم المشركون وحبثوهم أو ما يشبه ذلك فهم معذرون ولا يحتدون سبيله هذا أيضا قيد ثاني فيعرفون الطرق ولا يدرون إذا ذهبوا ظلوا أو ليس معهم ملكة ولا قوة فيملكون زادا ولا رافرة وانحوا ذلك عذروا إذا باقوا بين المشركين فأما إذا لن يكن لهم عذرا فإلا ملومون لو, لو هاجروا لكتبوا من المهاجرين الذين يحتسب لهم أجرهم من أجر المهاجر أنه يعد عمله طاعة حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم عملا برا في قوله لولا الهجرة لكنتم رآة من الأنصار يعني لولا ان يحتسب أجر الهجرة التي انتقالي من مكه الى المدينة لعددت لسي منكم أيها الأنصار وكنتم معكم منكم ولما لما ختحت مكة خاف الأنصار أن يرغب ويرجع يرجع إلى المدينة فعند ذلك قال لا يكون ذلك ومعنه لا يكون ذلك أبدا ثم لما أنه توفي بعض برغ بعض الصحابه وسأت بمكة خاف أن يموت بمكة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أبارهم لكن البائس سعد بن خوله يرفي له النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكه يعني سعد بن خوله كان من المهاجرين وجاءت مكة زمن فتح أو زمن حج الوداع ومرضه مات بمكة التي هاجر منها فالنبي عليه السلام يرفي له يتمنى أنه ما مات في بلد تركه لله تعالى وتمنى لسعد او دعا له ولبقيه الصحابه ان يردوها لا يرجعوا الى البلاد التي هاجروا منها تركوها آل الله تعالى على كل حال الهجره باقيه كما سمعنا بقي ان نقول متى تجب نقول تجب اذا لم يتمكن من اظهار دينه جاي شيء إن أنه يخشى على نفسه فتنه هذا كفته إذا لم يكن معه علم أفتنه فتنه شبهات الفرد إذا كان مثلا بين مئة كلهم من أعداء الدين. هذا يلقي على شبهة يشكك في صلاته يسككه في عبادته يسككه في عقيدته يسككه في البعث والجزاء والنشور يشكك في صحه النبوة يشكك في صحه القرآن لا تزال فيك الشبه تتراكم في على قلبه النهاية غالبا أنه يشك ويبقى معهم ويبقى أبو العياذ بالله إذا كان أخشى من هذه الشبه لكثرتها نقول له اهرب. اهرب رب دينك ما دمت تامتنسك ما ما دمت تامتصلب مخافة أن تتمكن تلك الشبهات. كذلك إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بالأنق اذا إذا أذن الصوت وولد لماذا ترفع هذا الصوت الذي هو منكر عندنا إذا مثلًا اقام الصلاة جماعه اوذي وحبس وقتل لا يقبل على اقامه الصلاه جماعه لا يصلي مثلا الا في خفيه يعتبر هذا ما قدر على اخفاء دينه اذا بقي بينهم الزموه باحكامهم ألزموه بقوانينهم ألزموه بأن يحكموا لغير ما أنزل الله ألزموه بما يخالف الشريعة أو اوقعوا به شيئا من المعاصي ألزموه مثلا بشرب الخمر ألزموه بأكل نحن الخذير ألزموه ما الميسة وما أكبهها وما إلى ذلك ألقعوه ولا بد في هذه المعاصي طوعا او كرها هذا ما يكبر هذا يظهر ديني. في هذه الحالة يتحسن عليه أن يهاجر ولا يجد له البقاء على هذه الحالة كذلك إذا كان مستضعفا مستضعفا بين أناس معهم قوة الضعيف بدلياً مثلاً أو عقيدةً ما يخشى أنه ما يؤمن أنه ينفرف يرطج فاذا كان كذلك يجب عليه أن ينتقل أن يهرب بدينه لكن في هذه الأزمنة كما تعرفون قد تفرقت الدول وصارت كل دولة مفاصلة عن الأخرى ولا يتمكن أفراد دولة أن يدخلوا في أخرى لهذه الأنظمة وهذه الأصلاحات فاذا ما هي ما الفيلة لمن أراد أن يهرب بدينه وأن يهاجئ الفيلة هي أن يلسلت فره بلاد يأمن فيها البلاد واسعه كل دولة فيها أماكن واسعه قد تكون الفتنة والشدة والشر في المدن الكبار وتكون القرى سالمة من ذلك أو أطراف المدن أو نحوها في إمكانه أن يعتزل وفي إمكان المتحابين والمتمسكين أن يجتمعوا في جهة من جهة المدينة أو ينفصلوا يعتزلوا في قرية من القرى ويعبدوا ربهم يتمكنوا من عبادة ربهم في ذلك المكان فيكونون امنين على انفسهم هذه الحال يرجى له ان يكون من المهاجرين ولو <تصفيق> ولو كان حكم تلك الدولة الكاجرات ماضيا عليهم فدعم انه ليس لهم حيلة هذا نهاية حيلتهم وجهدهم قد تكون الدولة مثلا ان تدى الاسلام ولكن تحكم بالقوانين ويعبد فيها غير الله وتعبد فيها القبور ويظهر فيها الشرك وتبيح الخمور وتبيح الزنا وتمكن او تبيح للمراه تعطي المرأة حريتها اذا اختارت ان تتزوج من تريد بدون اذن ولي او اختارت ان تهجر او ما اشبه ذلك وهي على ذلك تبدع الاسلام لقولوا إن هذه الدولة التي تحكم بذلك ليست من الإسلام هكذا لأن هذه الأمور لست كأنها مصادمة للسرس في قوة وليس لها سيطرة على أفراده في التحكم كي هذه الدولة تحكم الإسلام وإن وجد هناك أفراد قد لا تستولي عليهم وتقهرهم وتسيطر عليهم بما معه لخوف من الفتن أو التفرق أو ما أشبه ذلك وإذا كانت الدولة سافرة الولاية مثلا بأيدي كفار نصارى أو شيوعيين أو ما أشبه ذلك فالأفراد في هذه الحال قد يكونون مستخفين ف عليهم أن يتحيزوا إلى مكان يامنون فيه على أديانهم وعقائدهم ولو لم يتمكنوا من إظهار الدين كما ينبغي فبعض الشر أهولوا من بعض يعني كونه يقع منهم شيء من نخطى أهول من كونهم يقعون علنا في المعاصي ونحوها لأن كل الأمور بحسبها بحسب الاستطاعة فإذا تمكن من الانتقال إلى دولة أخرى تحكم الشعب أصبح واجباً عليه فإن قدر على إظهار دينه برسنون أن يستحب له الهجرة ليتبكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين قاله في شرع أنه يقدر أنه في بلاد فيها الكفر ولكن يقدر على إظهار دينه فإن الهجرة تتبقى في حقه ومستحدى ليست واجبة. وسبب استحبالها ان هي شيء من نصر الإسلام وذلك لانهم اذا اجتمع المسلمون في جهه تناصروا فيما بينهم وقويت كلمه الاسلام بخلاف ما اذا كانوا متفرقين فاذا قدر انه ان هناك دوله دول تحكم بالكفر ولكن تبيح لكل إن, ان يعمل على شاكلته فالهجره في هذه الحال مستحبة هناك دور الولايه بايدي كفرة مشركين او نصارى او كما يقال بوذيون او هندوس او ما اشبه ذلك ولكن الشعوب فيهم مسلمون مذهبين للإسلام وفيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم وهنيون وفيهم مهيهم وهي تاركة للكتب ليست تتسلط على هؤلاء ولا على هؤلاء تركت للمسلمين حريتهم يبنون مساجدهم ويؤذنون ويدرسون ويقرؤون ويصلون وللنصارى أيضا أمرهم يبنون كنائسهم وينادون فيها ويتعبدون في عباداتهم ويحكمون بأحكامهم وللآخرين في هذه الحال المسلم يقبل على اظهار دينه لكن في الغالم أنهم يكونون متعرضين لأخطار ان احتكاكهم وكثرة مجالستهم للكفار يهوم شأن الإسلامي نفوسهم وإما مداهنة ومحياناً عندما يجتمعون مع الولاد ونحو ذلك فالهجرة فيها وفي حق هؤلاء مستحبة لما ذكر لما ذكر من التعليلات والله أعلم وصلى الله وسلم على العين فالإسرائيل يقول لو كان الجهاد تطوعا وحضر في الصقف وفرض من الجهاد لعدم التمكن من القوة المضادة للعدو هل هو آثم أم لا صحيح أن في هذه الأزمنة تجددت أسلحة قد لا يكون عند المسلمين مهلها لذلك لم يكن مع المسلمين ما يقاومون به أسلحة أعدائهم فليسوا ملومين إذا انهزموا وتحصنوا حتى ياتيهم مدد أو قوة الأصل أن الجهاد يكون مناوشة وكثا يكون التحاما هؤلاء معهم أسلحتهم يدوية والآخرون كذلك. لكن بعد ان جاءت هذه الأسلحة الذريه التي تأتي من فوق وتأتي من الجوانب فالتأفض لها فيه القاء باليدي إلى التهلك فيجوز هذه الحال أن يفض حتى يتحصل ويقول هل يجوز أن يفض المسلمون إذا داهمهم الأعداء في ديارهم والأعداء أكثر منهم بثلاثه أضعاف يتركوا بلادهم نقول في هذه الحال يصبح الجهاد واجبا على كل مسلم فرضعين فيقاتل المسلمون ولو قتلوا لكن ان تمكنوا من الهرب بأموالهم وبأهليهم والنجاة بهم يعتبروا من الذين لا استطاعه لهم لو كان دهمهم اعداد كبيره من الاعداء معهم قوات وهم عدد قليل وفعل لا بعد واما قوله انا لم افهم قول الرسول انا ذيئه كل مثلا فهذا الحديث كما قلنا يعني طعن بعضهم به من حيث المعنى وبكل حال فمعناه تأويل قوله تعالى ومتحيزا إلى فئة يعني أنا فئتكم أنتم ما تحيزتم إلا الي أنا بالمدينة فئة لكم تحيزتم إلي يعني انصرتم من أجسامي وأتيتم إلي حتى تكونوا في حوزتي وهذا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر الخطايا هل من ترك جميع الذين الصغير والكبير يدخل في الهجرة ام ماذا كلمة الهجرة مشتقه من الحجر الذي هو مغض الشيء وتركه ومقته والبعض عنه فكان فالذي يهاجر يعني كأنه أبغى بلاده وحجرها وحجر أهلها وقد ورد النهي عن حجر المسلم يعني. فعدم السلام عليه مع كونه مسلما في حديث لا يحل المسلم يهجر اخاه فوق ثلاث وتذكرنا الابيات التي ذكرها النووي في شرح الاربعين ان انسانا هجر اخاه فارسل اليه هذه الأبيات التي يقول فيها يا سيدي عندك لي مظلمه فاستفتي فيها ابن ابي خيثمه فانه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن اكرمه عن ابن عباس عن المصطفى عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة مرحمه ان صدود الالف عن الفه فوق ضبنا ربنا حاطمه فاخذ ذلك من حديث الهجره فلما كانت الهجره من الهجر أطلق النبي عليه الصلاه والسلام على ترك المعاصي انه هجر لها المهاجر من هجر ما نهى الله عنه المعاصي هجرها نقتها ابغضها هجر اهلها ابتعد عنه يسميه مهاجر حقيقي وان لم ينتقم من بلاد الى بلاد ولكن ليس له اجر الهجره التي ذكرت الاحاديث من اقام في ديار الكفار من ابناء المسلمين اقامه دائمه يستفيد الكفار من علمه وصناعات وغيرها من العلق لا يجوز ما دام انه في بلاد المسلمين ينفع نفسه وينفع المسلمين بعلمه فلا يجوز له ان يحرم المسلمين من علمه وما دام ان المشركين وليسوا أهلا لأن ينفعهم كيف يفضل نفع المشركين لعلمه على نفع المسلمين هذا إذا كان العلم علما دنيويا أما إذا كانت إقامته بين المشركين فيها منفعة دينية فلا بأس يقدر على إظهار دينه ومع ذلك يعلم من دخل في الإسلام ويدعو إلى الإسلام بأقواله ويدعو بأفعاله وإذا اهتد على يديه أناس وجدوا عنده ضلتهم علمهم العبادة علمهم الصلوات علمهم أركان الدين مثل هذا؟ هذا خير إن شاء الله إذا ما دام أنه يظهر دينه يقول الذين أنتم يقول له ضعيف وان تتحدث به هل ضعيف الام ان صاحب الارضاء مخطئ انا قلت انه طعن فيه بعض العلماء وان كان بعضهم اعتبر صاحب الارضاء يقول انه ضعيف يعني نظرا الى سنده الذين مشوا يعني كانهم يعني قووا بعض رجاله على كل حال هو ضعيف و ضعيف من حيث السند وضعيف من حيث المعنى والمثل يستبعد أن يقول الرسول انا في آتكم فكل من هرب من الشام الى المدينه يعتبر معذورا بذلك يوجد الان مسلمون في بلاد الخفه في الاتحاد السوفيتي وهم مضطهدون ولا يستطيعون ان يهاجروا لان شروط الدخول لبلد غير بلدهم صعبه هل عليهم اثم يقولوا يفعلون ما في استطاعتهم ذكرنا انه بامكانهم ان ينحازوا الى بلاد يعملون فيها على اظهار دينهم اما قريه اما البلاد واسعه اتحاد الروس مناطقه كثيره واسعة بامكانهم ان ياتوا الى بلاد من بلاد المسلمين التي كانت فيها اسلام يذكر الآن ان هناك شئام يعني نحو ثمانين مليون او نحو في البلاد الكفريه هم مسلمون واستولى عليهم الكفار ولكن متمسكون نفس يعني في الروس منك. بلاده كانت قد دخلها الاسلام وتمكن منها ثم بزحف هؤلاء الروس والأعداء تمكنوا من الاستيلاء على تلك البلاد أهلها باقون على اسلامهم الا انهم ليس عندهم من الاسلام اي اثر يسمعون شيئا من الاذاعات يتعلمونهم بخبئه واما النشرات فلا يعرفونها وذكرنا بعض الاخوان هناك انهم ينشرون لهم نشرات بلغتهم ولا يتمكن إلا من إلقائها في يا لأشياء من تعليماتهم بلغتهم وإنها تقع منهم موقع مراتب الجهاد لبداية الإسلام الإذن والدفاع وكثال الكفار لكفرهم نرجو إعادة الدليل على هذه المراتب الثلاثة ذكرنا أول ما بدأنا أن الجهاد على مراتب قال ان اذ قال تعالى اؤذن لكم ان قاتلوا بنهغول ثم ذا ذلك ارتقالوا لاجل الدفاع دليله قوله تعالى وقاتلوا سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم بعده قتال الكفار دليله اقتل المشركين حيث وجدتموه هذا يقول هذا الثواب من بلاد الكفر اليوم يقارب او يماثل ثواب هجره الصحابه أم له ثواب دون ذلك على كل حال الصحابه لا يلحقهم من بعدهم في فضل الصحبه وكذلك في فضل الهجره لكن ما الماجر ان شاء الله الله اكبر والذي اقول قد حسبت في كتب السيره كذا الماجر انا اريد الا هو كم عدد الصحابه ولم اجي ما اريد الا وهو كم عدد الصحابه الذين هاجروا من مكه الى المدينه الصحابه يعني محصور عددهم ولكن يعني احصاءهم بالدقه ما اتذكره لمن أراد فليتتبع من تاريخ او طبقات ابن سعد فإنه ذكر فيها المهاجرين يعني الذين وصلت اليه اسماءهم هناك مهاجرين وصحابه كثير ما وصلت الينا اسماءهم طبقات بن سعد عدد فيها المهاجرين أن يذكر فيها ذكرهم على مراسل وطبقات إذا كان الرجل ذاهبا الى بلد الكفر لطلب العلم وفي الدراسه يمنعونه من الخروج لاداء الصلاه فليجوز الرجل البقاء هناك مع انه يعد الصلوات اذا خرج أم يرجع على كل حال إذا كان أنه يتمكن من دينه وأداء الصلوات فإنه جائز له إن كان عليه خطأ أما إذا كان يمنع من أداء الصلاة فلا يجوز له الزهر أما كونه مثلا لا يؤد الصلاه لن بعد انتهاء المحاضرات هذا موجود حتى في البلاد هنا يقول ان قدر المسلم على يظهر دينه لكن لا يقدر على انكار المنكر فلتجب عليه الهجره هل يعلم بتركه الامر والنهي صحيح انه قد لا يستطيع انكار المنكر ولكن ما دام انه متمكن من اظهار دينه عباده ربه علنا لعل هذا اخر لا بد على ما يقول ان من اظهار الدين التصريح بيكون بالكاثرين وبمعصية العاصي صحيح أن هذا قد يكون فيه بعض مشقة حتى في أحد الخلفاء الراشدين كان الإسلام قويا ولكن من بعدهم وبعدما تولى بعض الولاد قد لا يقدر أحد أن يجاء بها الولاد بما فيهم هناك بعض الدول من تسبينا إلى الإسلام يوجد فيها أخوان مسلسيكون بدينهم لكن السلطة احيانا تجعل من أظهر تجعل من إظهار مثلا من أظهر مثلا لحيته قد يسكن ويعذب والمرأة إذا تحجبت ماذا العمل هؤلاء يعملون ما يستطيعون يقولون لهم عليكم أن تتقوا الله بقدر جهدكم ان استطعتم الفرار والهرب وجب عليكم وإذا كنتم لا تستطيعون لعادات البلاد ونظمها وعدم قبول دولة أخرى فعليكم أن تستقلوا الله ما استطعتم ولو مثلا أنهم أكرهوا على حرق لها إذا لم يفعلوا قتلوا أو نحو ذلك أو اكرهت النساء على التكشف وإذا فتحجبت قتلت أو اودعت السجن أو اتهمت كما يوجد الان في كثير من الدول التي تنتمي الى الاسلام هم معذورون لكن يفعلون ما يستطيعون لكان كذلك في امكانها ان تحتجب في بيتها ولا تخطئ لا هاجتها لذلك تدرس ولا تعمل ولا غير ذلك تبقى في بيتها ويرزقها الله كذلك الرجل في إمكانه مثلاً أن يذهب إلى أطراف البلاد التي يأمن فيها على إظهار دينه ومن ذلك توفير لحية أهل بعثهم عشبه ويقول في كتاب موارز الضمع أن يقول الشيخ إن إظهار الدين لا يكون بصلاة وغيرها هو الأذان حقط ولكن لابد من سبجينهم وتسفيهم ومطلن معتقداتهم وغير ذلك وصحيح أن هذا قاله المشايخ الأولون أئمة الدعوه في مؤلفاتهم قالوا من إظهار الدين أن يصليح بأنهم على بعض وأن الدين الحق خلاف دينهم لكن على كل حال في كل زمان لكل زمان أهل ومناسباته فإذا تمكن من ذلك فهو راجع إذا كان تحكمه البلاد وتحكمه العادات فقد لا يتمكن لو كان الجهاد استطوع أنه حضر وفرصة من الجهاد لعدم التنكل المآثر يقول صاحب مثل هذه العبارة ولا يجوز مثل من الحراظ من نهليهم هو لا واحدة. فلماذا نصب واحدا يعني أنا كل من لانه لأنه مستثمر يعني, يعني ولو كان الفار واحدا هو خبر مقدر ثم يقول اذا جزم الحرار من اضعاف الاضعاف وفي المجاهدين من يريد المواصله فلا شك ان حرار بعض المسلمين يأثر على اولئك ويغيرهم فكيف تقول صحيح انه اذا كان الزرار عشرة وثبات عشرين وأدي إلى أن هؤلاء يقتلون فنقول افكتوا والله تعالى يأجركم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والأسار من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصليان لأنهم مال نعبر وتقصنائه فأشبه البهائن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه جماعة إلا النسائي ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري وحديث عشفة رضي الله تعالى عنها في سبايا بني المصطلق رواه أحمد الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا الفصل يتعلق بما بعد الهزيمه اذا غلب المسلمون على المشركين استولوا على نسائهم وزراريهم نصفي واستولوا على نسائهم وذراريهم واستولوا ايضا على مقاتلتهم ورجالهم واستولوا على أموالهم وأملاكهم فإن هذا من آثار الغلبة عليهم قال تعالى في بني قريضة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم يعني لما انهزموا فإذا قاتلهم المسلمون وغلبوهم فإنهم يأسرون الرجال أو يقتلونهم الأسر الإيثاء يوثقونهم ويدخلون بهم بلاد المسلمين الرجال وكذلك النساء والصبيان يأخذونهم أيضا يستولون عليهم ويستولون على أموالهم المنقولة مثل بهيمة الأنوان والأسات ونحوه ويستولون أيضا على بلادهم إذا تغلبوا عليهم ملكوا الله وديارهم أذاه الله ذلك لهذه الأمة فإذا استولوا عليهم وتغلبوا تغلبوا عليهم فإنهم يقتلون أو يأسرون ويسبون، لكن لا يأسرونهم إلا بعدما يسخنون فيهم القتل ومعناه أن يضعفوهم وينهكوهم بالقتل والدليل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق أسخنتموهم يعني أنهكتموهم وأضعفتموهم وكسرتم هدتهم وشوكتهم وقوتهم فعند ذلك شدوا الوثاق أوهقوهم رباطاً في قصة بدر كما هو مشهور أن الصحابة قتلوا من المسلمين سبعين من المشركين قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين وكان بود بعض الصحابة أنهم جميعا قتلوا ولكن جاء بهم ومبنى على بارهم وهوديع ببعضهم ولما حصل الهداء نزلت الآيات بإنكار ذلك قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض أنكر عليهم الأسر قبل أن يسخن المشركين قبل أن يكسروا هدتهم حتى يسخن في الأرض فإذا أسخنوهم جاءت عند ذلك الأسر بهذه الآية التي في سورة محمد حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساء فالحاصل أنهم إذا أسخنوهم اثروا الرجال إذا أسروهم ودخلوا بهم بلاد المسلمين فإنهم يمسكونهم كما سيأتي. أما إلى ما معهم عنهم نساء وأطفال وأموال فإنها تملك بمجرد ما يستول المسلمون على أموالهم يملكونها. وكذلك على نسائهم وعلى أطفالهم. فإن الأطفال ولو ذكورا يصبحون من عليك. وكذلك النساء يملكن بمجرد الاستيلاء وهذا هو أصل الذق في الإسلام أصل ان أن الله هذا حال المسلمين إذا غلبوا على أعداء الدين أن يملكوا نساءهم وذراريهم وأن يصبحوا أذقا يتصرفون فيهم كما يتصرفون في الأموال لماذا؟ يستنكر بعض الأعداء وإن جهلها الذين انخدعوا بكيد ومكري وشبه الأعداء يستنكرون على الإسلام وعلى المسلمين والملكية والرق ويقولون كيف تكون كيف يكون آدميا نهلك وتملكه كما تملك سائر المال هذا نقص عليه كيف يباع وكيف يشترى وكيف يوهم وكيف يتصرف فيه وكيف تملك عليه من عزوه أليس أور أنجل النهلك كيف تتصطفون به تصطفكم بالأموال هذا هذا من شبه المشركين الذين يلذ بها على المسلمين في إباحتهم الرفق ويأتينا إن شاء الله كتاب الرفق وفيه بيان وجوه التي يحصل بها الرفق الكثير الكثيرة وأجاب العلماء عن إباحة رفق الإسلام. بأن المشركين لما كانوا في الشرك عبيداً للشيطان فباح الإسلام أن يكون عبيداً فقيقة لأولياء الرحمن لهم أنتم رضيتم بالعبودية لغير الله فما فجزاؤكم والحالة هذا أن نسترقكم ونصيركم عديدا لنا بعدما نستولي عليكم هذا هو الاصل يعني ان المسلمين يستبيحون تملكهم بسبب انهم كفروا بالله ولم يعبدوه ولهذا يقولون في التاريخ الذكر انه عجز حكميا يقوم بالانسان سببه الكفر السبب في الاصل هو الكفر فلما كان كذلك وبيخال المسلمين ان يسترقوا اولاد المشركين وزراريهم وكذلك افرادهم بعدما يستوضي عليهم المسلمون يلقون أرق يملكهم الغانمون إذا ملكوهم اجزعوهم على الغانمين فعطوا هذا بعض وهذا بعض عدداً وهذا واحداً وهذا واحدة وهذا, وهذا إذا ملكتهم أنت أصبحوا كسائر مالك وقد تبيعهم يشتريهم فرد آخر يبذل ماله في شراء هذا العبد او هذه الامعه واذا اشتراهم اصبحوا عين ماله وما دام كذلك إذا اصبحوا عين ماله اصبح له حريه التصرف فيهم بيعا وشراء واستخداما وذلك لو اسلموا الرحله هذه ما سقط عنهم الرق وذلك لأن حق الآدم تعلق بهم. هذا الذي بذل لهم مالا أو هذا الذي كانوا من نصيبه أصبحوا مالا لا. فإسلامهم لا يسقط حقه. لا يسقط حقه وملكيته فيهم. فيبقون من ذلك فيبقون على ذلك ويتوالدون و يلد اولادهم واولاد اولادهم ويلقون عده قرون وهم على هذا الرق يتوارثون ويتبادلون ويباعون هذا هو الاصل في الرق لكن مع ذلك فان الشعر رقبه العتق وبالاخص عتق المؤمن تحرير الرقبه المؤمنه وجعل النبي عليه الصلاة والسلام العتق سببا العفق من النار من عتق رقبة مؤمنة عتق الله بكل جزء عضوا منه عضوا منه من النار في رواية حتى فرجه بفرجه كذلك جعل للعتق أسبابا فمن ذلك أنه جعله بكثارات فجان كثره عتك... القتل رتقا وكثره الرهاب وكثره اليمين وكثره الوقت في رمضان جان فيها رتقا وكذلك اباها الكتابه حتى يسعى عبد في تحرير نفسه يشتري نفسه بثمن مؤجد وهو الكتابة وأمر السيد أن يبيعه نفسه وكذلك أمر وكذلك أمر من أعتقى بعضا من عبد المشترك أن يحرق باقيه إذا كان العبد لك نصفه إذا أعتقت نصك ألزمك اشتري أن تشتري النصف الثاني وتعتقه كل ذلك فرص على تحليل ذقاب إذا أتذبت عنها وكذلك جاء في من مثل عبده أتقع إذا جرحه مثلا أو قطع جزء من عضائه ولو إصبعا أو أنورة ألزم بأن يعتقه وغير ذلك هذا دليل على ان الشرع يتشوف الى العتق فالحاصل ان من استولى المسلمون على نساء المشركين وعلى مراديهم الذين لا ضرر من اقتنائهم فانهم يصيرون من مليشر بمجرد الاستيلاء والتملك يوزعهم المسلمون كما حصل ذلك في بني قريظه لما قتلوا قتل الرجال واستبيح النساء والذريه وسبه وكذلك في هوازن لما انهم استولي, استولى المسلمون عليهم قسموا نساءهم واولادهم كسبي مع كونهم عربا وهكذا بني المصطلق ومنهم جوائرية استولى عليهم المسلمون وقسمون ذراريهم بين المسلمين إلا أنهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جوائرية بنتفادة اعتقوهم كلهم وقالوا أصبحوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا ونحوه دليل على ان المسلمين يملكون الذريه بمجرد الاسئله وقتل الله وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم بقوله تعالى فقتل المشركين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريبة وهم بين الستمئة والستعمئة وقتل يوم بدر النضر بن الحارث، وعقبة بن عديم عيد صبرا وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي وام الرق. فلانه يجود اقرارهم بالجزيه فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم لأنه أبلغ في صغارهم وأما المن فلقوله تعالى فإما منا بعد واما فداء الآية. ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن غسان وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص من الربيع وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدا رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيم رواه أحمد والترمذي وصححه وفدا أهل بدر بمال رواه أبو داود لهذا حكم كباب رسولي عليهم أنهم يقتلون ويأسرون لقوله تعالى في بني قريضة وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الضعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا فأسر المسلمون منهم فريقا وقتلوا منهم فريقا الأسر هو الاستيثاق منهم وربطهم والتمكن منهم وكذلك لرزوة بدر كما ذكرنا أن المسلمين قتلوا سبعين وأسروا سبعين فالمسلمون مخيرون ولكن كما ذكرنا أنهم لا لهم الأسر إلا بعد ما يسخنوا في القتل ويضعفوا المشركين وينهكوا قواهم فحينئذ لهم أن يأسروا وأما ما دامت المشركين قوة فإنهم يضعفونهم ويقتلون منهم ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض إذا أسرهم فكما سمعنا أنهم يعني يخيرون بعد ذلك بين أن يقتلوهم وبين أن يفادوهم وبين أن يبنوا عليهم فدليل القتل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر وكان معه سبعون أسئرًا قتل منهم اثنين النور بن الحالس الذي كان يستهزئ بالقرآن وعقبة بن أبي معيط الذي كان مشهورا بأذى النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قبل أن يصلوا إلى المدينة فدل على أنه يجوز قتل من من أريد قتله منهم وأن الأسر فكما سمعنا أنه عليه الصلاة سلام أكثر أسرع وهم كثير بعد ذلك إذا أسرهم فهم مخيروا إما من واما هدا فإما منن وإما هدا المن عليهم إطلاقهم بدون مقابل قد يكون ذلك أكبار منتان عليهم وربما دعاهم إلى الإسلام إذا رأوا سماحة المسلمين فإن ثمامة هذا كان سيداً هي بني حنيفة ثمامة ابن المثال أسره الصحابة وجيء به فربط في سارية من ثوار المسجد فلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك يا ثمار فقال ما شئت ان تطلع ان تقفل تقفل يا دم وان تمنن على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فلما قال هذه المقالة قال أطلقوث نعمه من عليه بدون مقابل لما رأى السماحة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم من فوره ذهب وقتس وجاء وترفض بشهادتين ودعى قومه إلى أن دخلوا في الإسلام فهذا دليل البلء أنه يجوث المن عليهم إذا رؤية في ذلك المصلحة وأما الفداء فهو المفادات فنذكر في هذه الآية وإما فداء فالفداء إما أن يكون بمال وإما يكون بأسرع مسلمين قد يكون عند الكفار أسرع لنا قد يكونوا نستولى في بعض الأحيان على على بعض المسلمين فاشروهم فيجوز ان يفادونا بهم وقد ثبت انه عليه الصلاه والسلام اخذ مره جاريه صبيت فأرسلها الى المشركين في فداء السيرين من المسلمين فيجوز أن يقال أطلق أسيرنا ونطلق أسيركم أو نعطيكم هذا, هذا الأسير ورد علينا أسيرنا أو نعطيكم هذا المملوك وردوا علينا اسرانا أو ما اشبه ذلك هذا المفادات ومن المفادات الفداء بمال وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سلم عشر بدر اغلبهم اهتدوا بمال فرض عليهم فرضا من المال اخذه المسلمون يتقوون به على حالهم يسيما الفقراء منهم فعند ذلك تقووا لما اخذوا هذا الفداء كذلك ذكروا أن بعضا منهم لم يكن عنده هداء ولا مال فجعل هداءه التعليم وقيل له علم خمسة أو عشرة من أولاد المسلمين الكتابه كتابة ونخلص ذلك ويكون هذا هداءك فجعل ذلك هداءا لأن فيه استخداما فعرفنا بذلك أنه إذا أسر هؤلاء فإما أن يقتل منهم بعض الأسر وإما أن يسترقهم يبقون أهل الطولة كانوا خبارا وإما أن يفادي بهم أسر المسلمين وإما أن يهديهم بمال وإما أن يمن عليهم بلا شيء ويجب عليه فعل الاصلح فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين وتخيره تخير الشهاد لا شهوة يعني هذه الأمور الخمسه هو المخير فيها أمير المسلمين وإمامهم يخير بين هذه الأشياء الخمسة إذا وقع الأسرع فإما أن يسترقهم لدولهم عبيداً يبقيهم بعيد المسلمين وإما أن يقتلهم وإما أن يمن عليهم بلا شيء وإما أن يرسلهم بداءا للمسلمين الأذن المأسورين وإما أن يطلب منهم مالا أو ما يقوم مقام المال هو نائب المسلمين يعمل ما هو الأطلح. ولا يصف بيع مسترق منهم لكافر نص عليه لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الامصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين سعريضا